أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا له والقصص الحق. وَمَا مِنْ فإن الله عليم كلمة سواء إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ve bena kum allana buda illallah wa la nusrik لا نتخذ بعضنا بعضا ولا نتخذ بعضنا بعضا أَرْبَابًا وَإِن تَّالَفُوا فَقُولُوا شَدُّوا بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ <تصفيق> <تصفيق> يَا في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجنتم في فيما لكم به فيما لكم به العلم فلما في Come. لِمَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِن Kulennasi bi Wallah وَالدَّنْتُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لو وَمَا لما تكفرون بآيات الله وانتم يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وتكتمون الحق قَوْمَ انْتُم تَعْلَمُونَ وَانْقَلَعْتُمْ إِذْ أَهْلِ كتاب آمنوا <تصفيق> آمنوا بالذي أنزل farun وان كان فارون اخره لعلهم لمن اتبع دينكم قل إن الهدى هدى Ey yüce adam, mislima كون كون ان نلفن يختص برحمته من يشاء وَمِنْ نَهْرٍ لِلَّكِتَابِ مَن إِنْ إلا إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأن ويقولون عن الله الكذب. بلى من أوفى بعهده واتقى واتقى فإن الله يحب المتقين İnna ladin yâştarûn bi ve aîmanîhim zamanın kâliilâ كلا خلق الله لهم، ولا إكلا خلق لهم في الآخرة ولا يكلى. Olay! كِيم وَلَهُمْ مَاذَا صدق الله